إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية البُنث وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم نرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل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 كَي وَاسِعُ الْعِلْمِ وَفِي رَبِّهِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وإذ أنتم, أجنة وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْذَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى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 يَكَلْمَتَهَا وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وأحيا